أهل المخاب إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختنف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم افضل بهم اجل يوم يكون لكن الظالمون اليوم في ان مبين هناك يوم من اجل الأمر يكون وهم في من وهم لا يؤمنون إن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 يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب أنت عن الهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي إن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 وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقًا عَلِيًّا وَالذَّكُورُ فِي الْكِتَابِ مُوَثِّئِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيًّا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 واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبي ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريات ادم ومن من حملنا مع نوح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 أَمَّا لَنَنزَعَ عَنَّا مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عَتِيًّا قُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صُلْطِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا قُمَّنُ نَجِّ الَّذِينَ التَّقَوْنَ ذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جُتِيَّ وَإِذَا تَسْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ لَا بِيَلَةٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرُ مَقَامَ وَأَحْسَنُ نَدِيَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ